وما على الذي لا يتقون من حساب من شيء ولكن ولكن ذكرالعَلَم يتقون ودرى الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله وليه ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل لا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آه. بعد إذ هدان الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استوت الشياطين في الأرض كالذي استوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيموا الصلاة واتقوه وهو الذي الى تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق او يقولكم فيكون ويوم يقولكم فيكون قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور